مصطفى ومؤلويته العظام المستقنين الشرفة وبعد إخوته الكرام ما زلنا بفضله وكرمه ومنه علينا مع التفسير مع كلام الله جل فعلا الذي قال فيه أثنان انطهرت قلبنا ما, ما شبعنا من كلام ربنا جل فعلا وما زلنا مع سورة الأنفال قال الله تعالى وعلموا أن ما غننت من شيء فأن لله خمس هو للرسول والذي القرب واليتام والمسكين ومن السبيل إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الطاقة الجمعان والله على كل شيء قدير رد الله عنك شريف أحسن الله أريد هنا يقول الله جد فعلا يبين لنا أنه هو الذي تولى عليه السلام عليكم هو الذي تولى تقسيم الغنائم وبيل لنا كيف تقسيم الغنائم حتى لا يقع التنازع والتنازع يبوء إلى الفشل و أو لازمه الفشل وعدم الاتفاق والاختلاف الله يشفينه رب الله يشفينه رب عليكم السلام عليكم والاختلاف يؤدي إلى, إلى, إلى, إلى كما قلنا إلى شرزمة هذه الأمة وشرزمة الأمة عدم اتحادها وعدم اتفاقها يجعل, يجعل الأكلة تزداد عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشف أن ان ان تتداعى عليكم الاكلت كذا لك من كما تداعى الاكلت على قصعتها وعليكم مشاركتكم احسن الله لك يا شريف رضي الله عنه وعليكم مشاركتكم ايها السمر الجزائري قال الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان بالله وما انزلنا العبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم, يوم التقى, التقى الجمعان الله على كل شيء قديس هنا يقول وعلموا أن ما غلمتم من شيء يعني الله جعله أراد أن يبين لهم أنه الذي تولى قسمة الله وعلموا أن ما غلمتم من شيء فأن لله خمصه وللرسول والذي قرب والتام والسكين والسبي إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على يوم الفرقان هذا جعله من علامات الإيمان والرضا بتحصيم الرحمن سبحانه وتعالى فاتقسم الغنائم الى الى الى الى, الى, الى خمسة اخماس خمس لله وللرسول وهذا خمس يقسم من الاخماس خمس لله وللرسول والباقي لاهل الغنائم والله يرد عندكم خديجه صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام الله وبركاته رضي الله عنكم وعليكم قسمها الله جل الفعلاء بخمس له وللرسول ولذي القربة واليتامة والمسكين كما سنبين وباقي الأربعة أخماس للغنين للراجل سهم وللفارس سهمان للراجل سهم وللفارس سهمان هذا القول التحقيق عندها قول الجمهور الراجل الذي ليس معه فرس الذي يقاتل على رجله له سهم والفارس له سهمان وبعضهم قال ثلاث أسهم ساهم للفرس وساهم للرجع ساهم للفرس وساهم للفارس وأما خمس الخمس الذي لله والرسول فتقسيمه هكذا كما قسم الله تعالى والذي القربة واليتامة للقربة قرابة مسلم بني هاشم بني عبد المضطرب واليتامة الماء الذي مات أبوه صغيرا فرحمة بهم يجعل لهم أيضا من هذا الماء. طبعا الخمس الذي لله والرسول يعني هذا الخمس يقسم إلى خمس أربعة أيضا. الخمس لله وللرسول اعوذك من وراضع الخمس لله وللرسول ينفخ في مصالح المسلمين والفيء ايضا ينفخ في مصالح المسلمين واعظم ما ينفخ فيه هو نشر العلم بين الناس نشر العلم بين الناس يعني هذه الامه ملزمه جميعا جميع على ذلك الزام تاما لنشر العلم بين الناس والخمس الأربعة لذي القربة بل مطالب بل هشب لم يفترق لا في الجهلية ولا في الإسلام وخمس الهتمة والمساكين خمس وابن السبيل هو الذي انقطع بالسبل ولو كان حتى في بلدي غنية ثرية وعنده مال في مكان آخر لكنه يأخذ ما يبلغ إلى هذا المكان شوفوا هنا قال الله تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفقاب يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم الفرقان هو اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل هذا, هذا أعظم ما يكون مظهرا الله تعالى فرق فيه بين الحق وبين الباطل وجعل النصر لأهل الإسلام وعلت رأية الإسلام خفاقة عليها على أهل الكفر وقتل صنوديد فرويش وأنزل, وانزل الله بهم وانزل الله بهم بتكبرهم وتجبرهم عيما العذاب وشديد العقاب يوم الفرقان يوم الصلقه جمعان والله على كل شيء قدير ختم هنا في هذا الباب قال والله على كل شيء قدير بانه بانه يعني غير وجهه المسلمين لانه مخرج الهير غير وجهتهم إلى الى النفير لا ليس النفير بل التقاء الصفين والقتال من أجل نصرة هذا الدين الله جزاك الله خير محمد أحسن الله إليك ورفع مقامك فإذا هنا ختم الله الله على كل شيء قدير وهنا لفت الانتباه إلى شوف مع, مع أنه سبحانه وجل في علا العدة, العدة والعتاد غير واردة في معاهل الإسلام, أهل الإسلام الضعف لاح فيهم بالعدد والعدة والعتاد ومع ذلك شعل الله النصر على ايديهم ونصرهم الله لفعل نصرا مؤزرا وقتل سنديد قريش وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى سبحانه وجل جل, جل في أولا وهذه مسألة من الأهمية بمكان أن تعلم بأن أن مسألة النصر وإلى النصر ومسألة علو كلمة أهل الإسلام وأيضا مسألة إرعاب أهل الكفري كلها ذي الله جد في والله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون والله على كل شيء قدير سبحانه جل في أولا عليكم السلام وبركاته هيا أهلا أهلا وسهلا عليكم السلام وبركاته تقبل الله منكم صالح, صالح العمال نعم المهم أن صراطي القراج قتلهم الله جل فعلها واختقال الله تعالى والله على كل شيء قديس إذ أنتم شوف هنا بقى قدرة الله جل فعلها يفصل لنا كيف قدرة الله جل فعلها إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وارىكم وأسفل منكم ولو تواعدتم لأختلفتم في المعاد ولكن لا ليقضي الله أمرا كان مفعولا يقول الله وجل الفعل إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى أي حين كنتم مع عشاء المؤونين بجانب الوادي القريب من المدينة وأعدائكم بجانب الوادي الأبعد بعد المدينة والأيز أسفل منكم والأيزة فيها التجارة أسفل منكم فيما يلي ساحل البحر ويقول الله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا يهلك من هلك عن بينه ويحيي من حي عن بينه وان الله لا سميع ولا لو تواعدتم مع المشركين على وقت وكان على الوقت والمكان والزمان تختلفون في الميعاد تختلفون في الميعاد ولكن الله تعالى بقدرته وحكمته هيئ الأسباب دون سابق اتفاق وجمع والله جل فعلا إذا أراد شيئا هي له أسبابه سبحانه جل فعلا فالله أراد أن والله أراد سبحانه جل جل فعلا أن تكون المعركة الكبرى الفاصلة بين أهل الإسلام وين أهل الكفران وأن الله جعل طمع أهل الكفران في أهل الإسلام وكذلك طمع قلوب أهل الإسلام على الآخرين الكفران فاعلموا بأن الله جل أراد شيئا وحقق أبو سبحانه وجل فعلا ولذلك لابد أن تعلم مع هذه الدنيا التي نحن فيها وهذا هذا تمكين يعني أهل الكفر على أهل الإسلام وأيضا تمكين بعض المنافقين على أهل الإسلام فإن هذا يعني لا يجعل الأمر يأس لا يجعل الإنسان يأس أو أهل من يكونون على يأس من ذلك لا الله جل فعلا يعني يمهد لتمكين الدين والله جلال فعلها إذا أراد شيء له أسبابه ويغرس غرسا من أجل أن تفع راية المسلمين والله جلال فعلها خلق هذه الأمة أمة مرحومة الأمة السابقة أمة كفرت بالله جلال فعلها ووصفت الله بالنقص ووصفت الرسل بالنقص وسعت إلى قتل الأنبياء أما هذه الأمة فكانت أمة منطادة أمة مرحومة حقا ولأنها صدقة الله جلال علىها فصدقاء الله لما صدقت الله للفعلان ما الحدث حدث أن الله للفعلان مكنهم لهم تمكينا من رقاب البلاد والعباد وعبدوا العبادة لرب العباد لذلك قال الله تعالى ولأتوعدتم لاختلفتم في المعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه لأهلك من هلك عن بينا وإحيى من حي عن بينا وإن الله لساميع عليم لأهلك من هذا عن بيناء يكون أهل الكفر قد قتلوا على الكفر وقد علموا أن نهايتهم إلى خلود في النيران وأهل الإسلام والإيمان لو كتب الله لهم الشهادة فلهم الخير في ذلك وقد ماتوا أيضا على بينة أنهم ماتوا بدين الله للفعلاء على التوحيد وإن الله لسامي ونعلم ان الله جل يسمع دعاءكم ويسمع دقات دقات قلوبكم وخرجات وخرجات نفوسكم ولا تختلف عليه اللغه هو علم محيط بكم سبحانه جل وعلا يعلم يعلم دواخلكم وخارجكم يعلم الظاهر والبواطن يعلم مما ترتجفون منه يعلم مما تتقون به يعلم ما ما باعدائكم من قوه او منعه او غير ذلك لكن الله جل وعلا يعني طب طبعا القلوب بأنه يسمع لكم دعاءكم ومع ذلك أنه السمع هنا معنا سمع يلزمه الإجابة سمع خاص يسمع دعاءكم وإلا فهو يسمع كل شيء يسمع دعاءكم وأيضا هو عليم بكم وبحالكم وما أخرجكم إلا لينصركم ما أخرجكم إلا لينصركم تريدون عرض الدنيا والله يريد الأخيرة فهنا تترى بأن أهل الإيمان على بصيرة وعلى يقين في ربهم جل, جل في أولاه وأهل الكفران على شك وريب قال كعب بن مالك إذا ما خرج رسول الله المسلمون أريد دين عيد القريش هم أرجعوا حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير معاد ولو توعدتم لاختلفتم في المعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا إذ يريكهم الله في منامك قليلا هذه رؤم منامية وهذه حقيقة لابد أن نرى فيها إجابة قال إذ يركهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنزعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدوة أي حين أراك الله جل فعلا أعدائك في المنام قليلا فأنت عندما رأيتهم قليلا جلست مع أصحابك وقلت لهم حتى, حتى تقوى العزائم وتتشجع القلوب ولو أراكهم الله جل فعلا كثيرا لا, لا, لا, لا حدث الخلاف ولا دب النزاع بينهم في المناقشة نقاتل نرجح حتى نأتي بالمدد لأن تقوى العدة العداد وذلك كله سيبوء التنازع سيبوء بالفشل ويقول إلى الفشل وإن ألا الفشل لا أتحقق المراد فالله دل فعلا سلم قلوبكم من هذا التنازع ومن هذا الخلاف ولأنه يعلم خفايا النفوس ولمقام النبي صلى الله عليه وسلم الرفيع أراهم الله دل أنهم على, أن أنهم على قلة فلما أخبر الصحابة أنهم على قله يعني أنتم تخافون من, من, من الكسرة والعدة والعتاد هم على قلة ليسوا على على كسرة تمأت القلوب وهنا لفت الانتباه لمسألة عظيمة جدا لأهل الإسلام من هذه المسألة العظيمة هي أن التنازع يؤدي إلى الفشل والفشل يؤدي إلى هدم الأمة وهدم الأمة يؤدي إلى خفض الراية خفض الراية فإذا ولا بد أن نقول بأن رفع الرواية خفاقة عليها في سمائنا وسماء الإسلام بالاتحاد بالوفاق بالاتفاق لا بالاختلاف ولذلك ترى الشرع جاء بدم, بدم الفرقة قال الله تعالى ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب حكم قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين اختلفوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة لا أقول تحلق الشعب لكن أقول تحلق الدين النبي صلى الله عليه وسلم قال قال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوة فإنها منتنة كل ذلك لا تؤدي إلى تفتيت في عدد الأمة وأن الأمة لا تنتهد بهذه الفرقة فلابد من الاجتماع وغض بعضنا الطرف عن معايب بعضنا البعض ما من أحد إلا ولهم ما له من السقطات والهنات وإن كان شريفا في قومه ولذلك لابد أن تعلم علما علم اليقين بأن الله جلال فعلا أي الأسباب للاجتماع لا للافتراق ولذلك النهو أراه السلام أراه أراه أرا أرا أراهم, أراهم في عين النهو السلام قليلا فطمأن قلوب الصحابة وأيضا الله طمع أهل الكفر في أهل الإسلام فأراهم أنهم قليلا ولزي قال تعالى واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور وهذه كرامه اخرى ان الله تعالى جعل عدد المشركين ما يقرب من 1000 لكن الله سبحانه وتعالى قلل عددهم في عين المؤمنين حتى لا يتجرى المؤمنين على قتالهم وقلل عدد المؤمنين في عين الكفار حتى لا يستعد لإستعداد الكامل فيقولون هذه شرذمة كما قال فرعون هذه شرذمة قليلة النصر عليهم قريب هنا يقول ابن مسعود لقد قللوا في عينينا ومغد حتى قلت لصحيبه أيكونون مياه وكان ذلك منات الباهرة فيقول يعني ما ما يقول اكثر بقليل اكثر بقليل ولذلك قال الله تعالى اشبهنا الاعجاز قال تعالى ليقضي الله امرا كان مفعولا ليقضي الله امرا كان مفعولا اي فعل الله ذلك حتى تقع المسايفه ليوم الفرقان يوم يلتقي الصفان حتى ينهزم حزب الشيطان ورايته حزب الرحمن تكون خفاقه عليه تكون خفاقه عليه نعم في قول تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا هذا أمر جلل ليبين الله جللل فعله أن قضاه لمدة أن يكون وأنه لا أحد يستطيع أن يرد على الله قضائه لا أرد لقضائه وأن الله جلل فعله قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ليقضي الله أمرا كان كان مفعولا ويجعل الله جللل ما ذا قال قدرة الله قال <تصفيق> أتى أمر الله فلا تستعجلون أتى أمر الله فلا تستعجلون فسبحان ربها العظيم لذلك على المرء أن يتعلم أبواب القدر هذه تقوي قلبه جدا وتجعله يسير بين الناس بكل قوة وبكل ثقة في ربه لا أحد يستطيع له سبيلا يعني لا أحد يستطيع أن يقضي أمره فالمسألة عند الله جل في علا بين الكاف والنون إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون نعم. ففعل الله جلاله ووقعت الحرب وجاء النصر عندما اشتد الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم نصرك الذي وعدت اللهم نصرك الذي وعدت اللهم, اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم ونشد ربه في فعلا وألح اللهم أنجز لما عدت حتى قال له أبو بكر بعض من أشدتك يا بسول الله والله إن الله سننجز لك ما قال أبشر يا أبو بكر هذا جبريل أتى بعانيني يأخذ بعانيني فرصي قال الله تعالى يا أيها الذين عملوا وهنا بقى المساء الأوامر التي تتعلق بالإيمان وكيف أن الله جعل الفعلاء نصر المؤمنين نعم في هذا اليوم شوف الله جعلنا نأتي بصورة فيها, فيها ما حدث في هذا اليوم مثل هذا اليوم والتقاء الصفين والفريقين والنصر العظيم المؤذر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة يعني فئة كافرة يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاذمتوا الله كثيرا لعلكم تفرحون يعني هذا توجيه وإشاد إلى العذ والنص والتمكين وأنكم إذا لقيتم الجماعة الكافرة وان كانوا وان كانوا على كثره وعلى عده وعلى اعتاد اذمت امامهم ولا تنهاجموا هو الذي يقوي قلوبكم ويجعلكم ثابتين منتصرين كثره ذكر الله جل وعلا فاكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى فواستريحوا على ذلك ولتعلموا الفوز والفلاح والنليح والسداد سيكون لكم بكفر الذكر الله للفعلاء وسيرعب قلوب أعدائكم منكم لأن الله قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعباء فاضربوه فوق الأعناق واضربوا منهم كل كل بنا وللنصر ذكر الله للفعلاء أربعة أمور لو أخذ بها المؤمنون انتصروا أو قل الآن ولأنهم انتصروا هلمون تتمسكوا بها وكان النصر حليفهم أولا الثبات في الميدان فاثبطوا لا تراجع ومن يولهم يوم إذن دبره إلا متحرفا لقتلاء متحزن فقد باء بغضب من الله فهنا الثبات عند اللقية الثبات لذلك قالوا الجهاد فرض كفاية وهو ينقلب إلى فرض عين إذا التقى الصفان إذا التقى الصفان صار فرض عين ثاني تقوية القلوب بالإكثار من ذكر الرحمن سبحانه وتعالى قال الله تعالى يا الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاذبتوا واذكروا الله كثيرا فأنت كثر ذكر الله تستحبك الملائكة ويقول له قلبك ويكون النصر معك وتقوية القلوب ذكر الله والأمر الثالث عدم التنازع والاختلاف فإن التنازع والاختلاف يؤدي إلى الفشل والفشل يؤدي إلى انهيار الأمة لذلك لابد من أن تتحد الكلمة على شيء, على شيء واحد وعدم الخلاف الذي يفسد للود القضية ومنها أيضا الصبر لأن الله جعل قال وصبر وإنما الصبر وكما قال النبي صلى الله عليه وإنما الصبر مع النصر مع الصبر إنما النصر مع الصبر فسيكون المكاره وتكون الشدائد واللأواء فكلما صبر المؤمنون كلما بلغوا إلى المدى الذي يريده يا من عندك شريف من, من عندك يعني أخذ حرف أخذ الحرف أخذ اتجاه معين قال قال تعالى قال وهي وهي ولم يودا يعني خطة خطه يجعل عليه مكرا كانه يقر وير كالكر والفر كانه ينحرف من من اتجاه الى اتجاه اخر يحسب انهم سافرون ثم يهجمون ويرجعون عليهم مره ثانيه اللهم امين الله. قال الله تعالى واطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصفروا ان لله معاصره انظر هنا هذه الامور التي امر الله بها من اجل الاتفاق والوفاق ودون الاختلاف ولان التنازع يؤدي الى قال الله تعالى واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بحكم انظر هنا عشان ايضا بيان الفقه والعلم والمذهبية وغيرها ما يقول جرف عليه الله ورسوله ولا تنازعوا اذا عدم طاعه الله تؤدي الى النزاع عدم عدم طاعه الرسول عندما يكون الاختلاف عندما يكون الاختلاف هنا الاختلاف الذي يقع لابد أن تقول بأنه يرد إلى الله ورسول فلا تنازع على اختلاف ينقضي الاختلاف والتنازع بالرد إلى الله ورسول قال الله تعالى وما اخترت فيه, فيه من شيء فحكمه إلى الله فحكمه إلى الله نعم المسلمون في وقتنا هذا والله صدقته شريف اتفق هذا من الاتفاق وهذه المسيبة الكبرى التي نحن فيها المشكلة ليست في ذلك المشكلة أننا لا لا يعذر بعضنا بعضا ولا يحاول بعضنا النظر إلى, إلى, إلى المعاذير التي يمكن أن يقبلها من أجل أن نتفق, أن نتفق ويعذر بعضنا بعضا في فيما اختلفنا فيه ويكون هنا الرأف والرفق والرق والرق والرق والرق والمحبة والأنس واللطف بين المؤمنين فتكون يد واحدة على من سواهم واطعوا الله ورسوله ولا تنازعوا المنازعة تؤدي للفشل ولا تنازعوا وتذهب ريحكم يعني قوتكم وعزكم تذهب قوتكم وبأسكم يذهب يذهب تذهب ريحكم يعني قوتكم وبأسكم تفتتوا العصى عندما تجتمع العصي, العصي تكون حزمة واحدة وتضرب بها الرأس تفلق الرأس لما تتفرق لو ضربتها, لو ضربتها ألف مرة الرأس لا تفعل شيئا لا تفعل مثال من عندكم من عندكم هل أنت كيف هو أنت للجميع كيف هو ما أروع ما قلت ضع القدم وضع القدم كما كان يفعل النمر فانحادت هلكت لأنه بعيد عن السنة كيف أنت عند الجميع حتى, حتى بس أنها أمين. واضح قولوا واضح النت ما شاء الله ضارب من عندكم هذه من عندي كده ليه جاءت عندكم النت في شيء عندكم اهو الهاشمي طيب وهاني قال ما شاء الله تبارك الله من عندكم من عندكم فانظل هنا وأطيع الله ورسوله طاعة الله ورسول إذن ملتقانا ملتقانا واتفاقنا على كتاب السنة ملتقانا وفاقنا على كتاب السنة هو جيد جيد هناك عندكم لا بأس به الحمد لله وشك لله إذن, إذن هنا قال الله تعالى يبقى إذن النصر يكون مع الاتفاق النصر يكون مع طاعة الرسول النصر يكون مع عدم الافتراق مع عدم الاختلاف الذي يؤدي الى الفشل والفشل يؤدي الى التشرذم يكون يكون الامر لا يحمد عقبا ولا تكونوا كالذين خرجوا بطرا ورياء الناس ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس وسدونا عن سبيل الله والله بما يعملون محيط اي تكون مثل كفار قريش الذين خرجوا رياءا وسمعه ونفاقا وخرجوا بطرا حتى يعني تكون لهم المكانه عند عند الناس الحمد لله والظهور بمظهر بمظهر الكبرياء والشجاعه والاقدام وأنهم يصدون الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم وأن العرب تتحدث عنه كما قال لا والله لنرجع أبو جاهل يقول ذلك إلا ثلاثة أيام حتى تتحدث الناس العرب عنه ويهابوننا ويهب قد بعث أبو سفيان إلى أبو جاهل قال قد نجى الله عيركم وأما لكم فارجعوا فقال عدو الله والله استدرجه من أجل ذلك الحمد لله كان فيهم مثل الخبيث قال لا والله لنرجع حتى نأتي بدرا فنشرب بها الخمور وننحر بها الجزور وتعزف علينا المغنيات وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا <تصفيق> بعدها أبدا فسقاهم الله كأس المناية وقتلهم الله شر قتله وجعلهم جعلهم الله جل, جل في علاء عبرثا لمن يعتبر ومر عليهم من السلم ويقول قد, قد, قد, قد, قد وجدتما وعدني ربي حقا فهل وجدتم موعد ربكم حقا وقتلوا في قلب بدر جميعا صناديد قريش وهم يعني كبراء اهل مكه قتلوا شرقا قال الله تعالى وازين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غارب لكم اليوم من الناس واني جار لكم وهذا شجعهم الشيطان وجاؤهم كانوا جاء مدلجيا وجاؤهم كانوا يهابون ذلك قال انا انا ضامن لكم يعني انا ضامن لكم انهم لا يخونوكم وانا معكم وثبتهم على على القتال لكن انظر الشيطان يشجعهم ويقوي يقوي عزائمهم على المؤمنين انظر عندما عندما جاء والتقى الصفان ما رأى فقال الله تعالى فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترى إني أخاف الله رب العالمين انظر هنا الى الشيطان فر هاربا مب... يعني هالي عم مفزوعا خشيه من العقاب لانه راى جبريل وجبريل السلام كان ينظم الملائكه جبريل كان ينظم الملائكه صفا يقاتلون صفا جنب بجنب الصحابه كرامه كرامه لهم لكن لما راى الشيطان جبريل عليه السلام وعرف أن الملائكه معه يا فر فر هاربا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤية الشيطان يوما فيه أصغر ولا أبحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة إلا ما رأى يوم بد فإن رأى جبريل يزع الملائكة يصفهم يصف الملائكة للقتال لذلك ارتعب وقال إني بريء منكم إني, إني أرى مالة رب إني أخاف الله رب العالمين وكان أيضا, أيضا هذا القول قول كان نفاقا وريان خشع أن يعجل للعقوبة في, في الدنيا إذ يقولوا المنافقون والذين في قلوبهم مرض يعني بعض المؤمنين الجهلة الذين يسمعون سمعون لهم سمعون الأهل النفاق فيقولون لقد غر المؤمنين دينهم يظنون أنهم سينتصرون في هذه الحرب على ألف مقاتل مثل دي القريش توهم منهم أنهم ينصرون ولكن نصرهم الله حق وهزم الله أعداء الله وقتل الله منهم أعظم أعظم المكانات عندهم عنده لذلك كان الأمر يفتون في عدد الأمة فقال تعالى مثبتا قلوب المؤمنين وثبتهم حين قال سبحانه وتعالى وإذ, وإذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا من كل بنيا قل الله تعالى ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم اي من يعتمد واثق بوعده بوعد الله الرسولات ويتعامل مع ربه باليقين وبحسن الظن في ربنا القوي المتين فإن الله يكون عند حسن ظنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال, قال قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرك بي شفتاه قال قال في مسند احمد في قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي فلي ظن بي ما شاء فأن ظن خيرا فله وأن ظن شرا فله ولذلك ختم الله هذه الآية بالإسمان العظيمين إن الله عزيز من حكيم لا سمد ذلك عزف قهر عزف غلب عزف انتصر عزف حق ما قدر سبحانه وتعالى وهو حكيم يضع الشيء في. موضعي. وأيضا لطيف يخفي الأشياء في أضاده ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز من حكيم أي من يعتمد واثق بعده تعالى على الله جل في علاه فإن الله عزيز حكيم يعني المعنى أن من واثق في ربي جل في علاه وأحسن الظن به كان الله عند حسن ظنه كان الله عند حسن ظنه سبحانه وجل في علاه نعم يحيي الله, الله الإيمان في القلوب فتتسامى وتتنامى ذلك قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ويضربون وجوههم وأدبرهم ذوقوا عذاب الحديث هذا هذا الأمر هلع وفزع للإيمان اتجاف القلوب واهتزاز الأركان من هذا التصوير ولو ترى إذ يتعفى الذين كفروا الملائكة ماذا يفعلون يضربون وجوههم وأيديها وأدبرهم وذوقوا عذاب الحقيق تعلمون بأن الكافر إذا مات إذا مات انتشرت الروح في الجسد لا تريد أن تخرج ولأن الملائك يقول أخرج آية النفس الخبيثة أو روح الخبيثة فتخرج حتى الأبواب ستغلق عليه. وأقول أن كذب عبدي فاكتبوا كتب عبدي في سجين فحال الكافرين نحن نتنزل بهم الملائكة وهي ملائكة العذاب نعم فالله تعالى إذا توفى الذين كفروا الملائكة واضربونه وجهوهم وادبرون وذوقوا عذب الحريق أي لو رأيت السامع حال الكافرين عندما تنتشر الروح في جسده يحدث الضرب يضربون وجوههم وأدورهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الله تعالى لا يرضي من نفس الشيء فيعطي كل كلا على, على عمله قال الله جلال فعلا ذلك بما قدمت أداك الله ليس بظلام للعبيد كذا بآل في العون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب يذكرهم الله جلال فعلا بما حدث للطائف والأمم السابقة الذين قد تكبروا على الله وعلى رسله وردوا الآيات وجحدوا بها بأن الله جلال فعلا أذاقهم شديد العذاب وأليم العقاب أي عادة المجرمين الكفر الفجر الذين يعاندون الذين يتكبرون وتجبرون الهلاك كما أهلك الله قوم نوح وأهلك قوم عاد وثمود لما, لما غرقوا في العناد والتكديد والجحود والإجرام أهلكهم الله تعالى فعلاء بسبب الكفران والعصيان وأنزل عليهم شديد الإقاب قال الله تعالى ذلك على ما مضى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها علاقهم حتى يغجروا ما بأنفسهم وأن الله سميع العليم الذي حل بقريش بعدما كانوا أعزة بين الناس بعدما كانوا في حرم آمن يأتيه الرزق من كل مكان يقول الله الذي حل به بذلك بهذا العدل من القطل والأسر والهزيم النقراء التي كانت لها الذي دعا سيتها في الأفاق بسبب أن الله تعال تعالى حكم عدل في قضائه لا يغير نعمة أنعم على أحد من بعد ما أنعم عليه لا يسقبها حتى يبدلوا النعمة إلى كفر وعصي فاستخدموها في غضب الله للفعلاء يعني استخدموا النعمة نعماء الله للفعلاء الإحسان من الله استخدموها في الكفران والعصيان والصد عن سبيل الله فالله تعالى أمهلهم حتى يستلبهم هذه النعمة وهكذا كان أمر الكفار مكة كانوا في أمن واستقرار وسعادة ورفاهية وفي قوة وفي منع والله تعالى يأتيهم بالرزق من, من كل مكان من جميع البلاد المدان والأكتار وأكمل الله عليهم النعمة بأن بعث فيهم سيد الخلق أجمعين سيد الرسل أجمعين ومع ذلك كفروا به وجحدوا برسالته وقاتلوه فغير الله حالهم من حال إلى حال فافتلهم بالضيق والشدة واللأواء ولما دعوا عليهم السلام اللهم أعني عليهم بسنة سنين يوسف وكانت الخاطمة ما قاله ربنا جل الفعلاء ولو توعدتم لاختلافهم في المعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا لا. قال الله تعالى كدأ بآل فرعا والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بالذنوبهم وأغرقنا آل فرعا يذكر الله جعله تقريعا وتوبيخا جزاء للمشركين الكافرين الذين لم يعتبروا لدين الله جلال فعلا ولم يؤمنوا برسالات الأنبياء وجحدوا بها وظهر منهم الكبر والعناد والجهود لذلك كان الأمر جلل في الانتقام منهم وكما قلت بأن الله جعله لا يشفي سدور قوم المؤمنين يجعله على يد المؤمنين يقول كمسك فرعون نعم ومن سبقهم من الطغاء والعتاء كذبوا بآيات الله جلال فعلاء فأخلكهم الله جلال فعلاء بتكذبهم وإجرامهم وتكبرهم وتجبرهم وأغلق آلة فرعون لأنها آية عظيمة جدا وكل الأمم المكذبة أيضا فعل ذلك رأيتم ما حدث لنوح عليه السلام وقومه بأن الله إلى الفعلاء أمره بالسفينة وهم يسخرون منه عند سنة السفينة وهو يسخر منهم عندما يسخرون لأنهم يقولون بلسان حليم طلبانها دياتها لما يسلك مساركها إن السفينة لا تجعل يابسي بيصنع السفينة في بالسفينة اليابس نعم لأن لن يكون يابسة الدنيا بأسئلة ستغرق عندما رفع يديه وقال إني مغلوب فانتصر قال الله مجيبا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمره قد قضير ثم قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون أي شر من يدب على وجه الأرض من المخلوقات الكفار الفجار الذين, الذين يأكلون من رزق الله والذين يتنعمون بصحة, بصحة وتمليك وقوة ومنعة ومال واجاه وسلطان وأولاد ومع ذلك يجعلون لله أندادا وشركا هؤلاء إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وأصروا على الكف وجحدوا بآية الله وجحدوا بالرسل هؤلاء الأنعام أفضل منهم كما قال الله الرجل الفعلان عن الكافرين أنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا فالأنعام أفضل منهم في حقيقة الأمر الأنعام لهم وظيفة يؤدونها وأيضا يسبحون بحمد ربهم وإن من شيء إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقون تسبحا ثم واصف أن الله جاء الله الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون أيهم يا محمد تعاهدهم وينقضون العهد هذا انتقال إلى طائفة أخرى من, ال... من أهل الكفر وهم اليهود فيهود بني قريضة نعم كانوا قد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعينوا المشركين على حربه وثم نقضوا العهد مرة بعد مرة مرة بعد مرة ينقضون العهد وهم لا يتقون في غدرهم للنبي صلى الله عليه وسلم قوم, الغدر. قوم لا... لا قوم لا يفئون بشيء قوم قد قد سبوا الملائك وصف الله العالم النقص وصفوا الرسل بغلو فهؤلاء من أسوأ خط الله جل في علا كما قال الله تعالى فإما تخفنهم في الحرب وفشارب بهم من خفنهم لعل لهم يذكرون هذا أيضا إرشاد من الله جل في علا أنك إن وقعت عليهم وملكتك أيهم فأعمل فيهم القتل فأعمل فيه من القتل على الخيانة والغدل الذي في. فيه وهذه كلها نزلت في بني قريضة بني قريضة الذين نقضوا العهد مع رسول الله سبحانه وكانوا كم بايعوا بايعوا على على أن يعني على أن يعينوا أهل الكفر عليه العرب يعني وقد خانوا العهد الله قال تعالى وإما تخافن تخافن من قوم خيانه فمبد فمبد على سواء ان الله لا يحب الخائن اشوف لان لان أهل على الوفاء لا على الخيانه قال في متخفنا من قوم خيانه فمبد اليهم على سواء فانك باينهم موعدا بينك بينهم موعد لا لا لا لا لا لا, لا تسقطوا عليهم لا تقاتلوا مع انهم اكثر اهل الارض مع انهم أشد يعني عتو وطغyana وفسقا وعاث في الارض فسادا لا لا يصح لك أن تبغيتهم بل عليك أن تقول عهدكم أرده عليكم لكم ثلاثة عهدكم أرده عليكم فمع ذلك لا تطالبوني بشيء وإما تخفانا من قائم الخيانة فانبد إليهم على سواء إن الله يحب الخائنين فيقول نبست عليكم عهدكم وأنا في مدة سأقاتلكم ولذلك هنا ينهى الله رعلا أن يقاتلهم وبينه وبينهم عهد وفاء بالوعد والعهد فالله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ألا يظن الكفار الفجار أنهم يعني قد يفوتون أنفسهم من الضارة الفعلية أو يفلتون الله أحاطوا كل شيء سمعا وبصرا قوة وخضرة فليعلموا أن الله قد أحاط بهم وأنهم إلى ربهم راجعون وبلدين ممتثلون وعلى أعمالين مجزيون وسعلم الذين ظلموا أي مقلب ينقالبون فإذا أيضا من, من اخلاقيات الـ الـ الراقيه لاهل الإسلام الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد هذه من اخلاقيات ال الراقيه لاهل قال الله تعالى رحمه بن يريد الكافر السابق انهم لا يعجزون لا يفلتون من الله الافلا فهذه ايضا فيها بيان للنبي صلى الله عليه وسلم بان الله سينصره وان الكافرين مهزومون لا محاله فسينتقم الله من اعدائه عاجلا ام ام أجلاً والإرشاد هنا من أجل التقوية لأن الله يبين أن المؤمن التقي النقي الذي ينظر بالعينان الجميلتين عين الشرى وعين الطدر يميل قلبه بجمعياته لربه لكنه يأخذ بكل الأسباب التي تصل به إلى النص وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رواة الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم أيام عشر المؤمنين وأنتم ترون كيف تكالب أهل الكفر عليكم فلابد من إعداد القوة والعدة والعتاد من اجل قتال الكفار من جميع انواع القوة باستطاعتكم والنبي كان الله عليه وسلم قال ان قوه الرامي ان قوه الرامي وقال من تعلم الرمي فتركه فليس منا فلا بد من, من من من الاعداد ولا من الاستعداد بجميع انواع القوة تحصيلها باستطاعه باستطاعه بالاستطاعه كالقوه المدنيه والقوه العسكريه وأيضا القوة العلمية لا بد من تنوع هذه العلوم تكون في هذه الأمة لتلتقي مرة ثانية لذلك قال الله تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلامهم وما تنفقهم شيء في سبيل الله يوفى إليكم لا تظلموا أيها ترهبون أقواما آخرين وهذا تنويح بالمنافقين يعني بعد الإجهاز على الكافرين هنا الصدى يكون في قلوب المنافقين ترهبونهم قال ترهبون أقواما آخرين من المنافقين لا تعلمون ما عليهم علي من النفاق ولكن الله جعل يعلم ما في بواطن قلوبهم فيأمرهم بالحظر منهم وإدخال الفزع إلى قلوبهم وما تبذلونها من أموال تنفقونها لك... لعلى كلمة الله ونصرة الدين فإن الله يخلف عليكم خيرا من ذلك قالوا أخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقهم شيئا في سبيل الله وفأليكم أنتم لا تظلمون يعني حتى نفقات يخلف الله عليكم خيرا والنفقات ما دمت في نصر الدين يربح بها المر الأمر... الأمر... الأمري الثواب الآخرة والخلف في الدنيا ولأن رزق بيد الله جل فعلان والرزق لا يترك الان الإنسان والله يعامل العبد بما يعمل به أباده فإن كان قد أنفق ماله عن بكرة أبيه لنصر الدين الله جل فعلان يعيد الله له المال ويثبته الأجل في الأخرة ويكون من أهل, من أهل الجنان قال تعالى وَإِنْ جَنَحُوا لِالسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ أي بعد, بعد الأمر بالقوة ولأن العفو عند, عند القوة هذه الممدوحة بالقوة والقدرة وعداد العدة لإرهاب عداء الله جلال فعلاء بعدها بالصلح والسلم بشارة العزة والكرامة للمؤمنين وإن جنحوا بالسلم فاجنح لها وتوكل على الله وهو السميع العليم فكأنه قال فوض أمرك إلى الله جل فعله وإن أرادوا السلم فكن معهم على ذلك فاعتمد على الله وتوكل كما قال تعطيك الله إنك على الحق المبين وإن الله جل فعله هو السميع يسمع أقوى لهم ويعلم خفاياهم ويعلم بطون أمورهم لذلك الوحي الذي جاء من السماء لابد صارما أن تعمل به وهذه الآية صريحة في جواز المصلاحة والمسلمة له الكفر بشرط عزة الإسلام المسلمين لذلك المسلمة والمدهامة لا تجوز هذا فعل المنافقين ولكن يبقى على الطاولة المسلم عزيزا شامخا وان يكون وأن يكون قويا ايضا واذا تصالح على انه تسامح على انه تسامح قال الله تعالى ويريد ان يغد فإن حسبك الله هو الذي قالتك بنصر أبن المؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبهم يعني لو أرادوا عندما يعني تكون المصلاحة أو تكون المؤهدة أرادوا ان أرادوا خداعك يستعد لحربك أو حرب المؤمنين أو ينتظرون المدد أو يكيدون مكرا فإن فيك يكفيك شرهم هو حسبك أي كفيك فلا تخف فما دام الله معك فمن عليك لا يستطيعون يمكرون ويمكروا الله فيبتر مكرهم يكيدون فيكيدوا الله ويبتر كيدهم ويبتر كيدهم والله على كل شيء قدير لذلك قال الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه إنه عزيز حكيم عدث فألف بين القلوب وحكيم وضع شيء في موضعه لأنهم أهل لذلك فإذا قال الله تعالى ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله كفيك من كان الله معه فمن عليه ولذلك لو تكلبت أهل السماعة والأرضين على سفتدام المسلم وقال حسب الله العكير الله يكفيه والله الأيادي المنينة بنصره سبحانه وجل وعلا طيب الفاضل مصنبطه من كان الله معه فمن عليه نعم صحيح هذا نعم ولذلك حسن أحسن العبادات تقدما هو عباد التوكل طاعة الله والرسول فيها الاتفاق والوفاق والحيد عن الرسول وعن سنته فيها الافتراق والتناجم إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه يدريك أن الله في منامك قليلة إذ إذ التقلتم إذ التقلتم في منامك قليلا وقرب إذ يكموهم في أعينه في أعينكم في أعينه قال الله تقسيم الغنائم حسما لمادة النزاع بين بين المؤمنين لأن في النزاع الفشل وفي الفشل التشظم وهنا فيها يقول ذلك لتمكين اعداء الله على المؤمنين لو في اي اسئله تفضلوا